آمين تزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيا كَمْ آنَ نُورُ رَبِّي لِقَوْمِي أَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَنكَ تَأْرُقُ فَجْلٌ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عادوا شَأْوٌ <تصفيق> <تصفيق> مِثْلُكُمْ يُؤْآ إِلَيَّ أَنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَاعْبُدُوا إِلَٰهَكُمُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر وعير من نون قل أئنكم لتكرون وَرُونُ ذِي الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِيهَا مَيْنٌ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْ وجعل فيها من فَوْقِهَا وَبَارَكَ ஜலி فيها ஓ فيها وَبَارَكَ கிஹ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء கஃஃ وإلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرغا قال